عشنا معا حفه من الدهر دعوة وجهادة ألفة ومحبة أخوة وعشرة وذكريات لا تنسى واليوم تتلفت العين فلا تراهم ويشتاق القلب فلا يلقاهم فتدمع العين ويبكي القلب ويعصف الحزن والأساس والنفس ضارعه لله تبتهل والحزن يعصف والذكرى مؤرقه والخطب مستعر والمشتكى جلل اخواننا كانوا كالشمس الشمس مشرقة من ذا يسألني عنهم وقد فلوا إخواننا شو بالحب في كناف بالخير يرعهم ما ذالهم رحل أبعد أن كنا والحب يجمعنا كالعقد يجمعه درن فيكتمل ينتابنا هجر والقتل فرقنا لا القرب يسعدنا كلا ولا الوصل الحب في قلبي لليس يتركني والشوق في قلبي والخوف والوجل في لائمي فيهم دوما تقرعني ألست تعذرني قد يعذر الرجل إن عاش في خلفي من بعد إخوته والملتقى قدر يسوقه الاجل من سار في دربي من عاش في قلبي من كان لي أملا إذا خض الأمان للست أنساهم حتى وإن رحلوا لزلت أذكرهم يحذو بي الأمان إخوانا لا عودوا ما زلت أنظركم إخوانا لا عودوا فالقلب منشغي إخواننا قتلوا في الحرب قد قتل يا رب تلهمنا صبرا فنح 122. <تسجيل> <تسجيل> إخواننا قتلوا في الحرب قد قتلوا يا رب تلهمنا صبرا فنحتمين